الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم, لكم يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الأجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأ قلنا قد شرحنا حديثا آخر حديث التشهد نعم؟ التشهد حديث ابن مسعود ولا حديث كعب بن عجرة السادس عشر يقرأ السابع عشر السابع عشر قرأنا يقرأ ابن معمر يقرأ السابع عشر بعد عبد الرحمن بن نبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا اهدي لك هدية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا قد علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقالوا فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وإنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد طيب هذا الحديث في ثقم أو في كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في التشهد وهذا يعني تشهد الأخير صح يعني الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة إنما تكون في التشهد الأخير طيب عبد الرحمن بن أبي ليلى هو من كبار التابعين وكان في الكوفة وكان من, من العلماء بل لا يوجد في عصره من التابعين من ملاقية الصحابة مثله الا القليل يعتبر من, من أفذاذهم وقد كان من اعتنى بالحديث ويروي له أهل الحديث كثيرا أبو رحمان ابن أبي ليلى وقال لقيم كعب بن عجرة هو أيضا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا من الحصاب من الذين لهم روايات كثيرة جدا في الصحيحين وفي السنن فقال كعب بن عجرة يا عبد الرحمن بن أبي ليلى الا أهدي لك هدية أنا أهدي لك هدية وهذا يستفاد منه أن العلم ينبغي أن يعلم للناس بأساليب مختلفة ومنها التشويق يعني ممكن يقول له يا عبد الرحمن بن أبي ليلى خرج اللي سلم علينا وقال كذا كذا كذا ولكنه قال له ألا أهدي لك هدية وهذا يراد به تعليم العلم بالتشويق بالتشويق ألا أهدي لك هدية عرفتم ولا ما عرفتم واضح هذه أن يعلم العلم بشنو بالتشويق بعض الناس يحدث على تعليم العلم بالإلقاء فقط لكن يعني حتى المحاوره مع مع المستمع بإيصال المعلومه قضيه مهمه والدليل هذا الحديث حتى حتى النبي عليه الصلاه والسلام كان يأخذ بهذا اخذ الصحابه منه هذا العيب وهذا الاسلوب يقول الا ادلكم على ما هو خير لكم عند مليككم وازكى لكم عند ربكم يقول بلى يا رسول الله فيعلمهم يقول ألا ادلك الا ادلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم وهكذا ألا ادلكم هذا يدل على أن هذا أسلوب من أساليب التشويق أهدي لك هدية الهدية هنا هدية معنوية صحيح ولا, ولا ساعة ساعة ولا, ولا ولا هدية معنوية معنوية وهي أجل العلم أجل يعني يمكن ان تكون الهديه هديه معنويه علمنا الله كيف نسلم عليك طيب كيف نسلم على الرسول عليه الصلاه والسلام السلام عليك ايها الرسول ورحمه الله وبركاته هذا هو السلام يعني عرفنا كيف نسلم عليك لذلك المصنف اورد هذا الحديث بعد الحديث الأول بعد الحديث الذي السابق يعني الحديث السادس عشر بعد المئة فيه كيفية شنو السلام وهذا فيه كيفية شنو الصلاة على الرسول عليه الصلاه والسلام فقال قولوا اللهم اللهم معناها يا الله اللهم معناها شنو يا الله صل على محمد على محمد طيب الصلاة في القرآن والسنة تطلق على معاني تطلق الصلاة على الدعاء صفة لمن صح ومن ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره عرفتم لا تصل هنا بما لا لا تدعو للمناسقين والصلاة بمعنى الثناء يعني سيصل الله على نبينا كيف سيصل عليه صلاة الله على نبينا شنو ثناء الله عليه طيب هل صلاة الله خاصة بالانبياء فقط كل المسلمين الله يصلح عليهم يعني انا رب يصلي على اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه الصابرون يصلي الله على الصابرين سبحان الله صح والذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه لكن لا يجزم بهذا إلا للانبياء وآلهم لا يجزم يعني لا تستطيع أن تجزم وإن كان صلى الله عليه وسلم دعا يا عبد الله ابن أبي أوفا لما وفى الزكاة قال اللهم صل على ابن أبي أوفا قال اللهم صل عليه اللهم صل يعني الصلاة ليست على من على الأنبياء ولكن إلا من زكاه الشارع عرفت؟ والاولى اختصار اختصارها على النبي صلى الله عليه وسلم على آله كما يا طيب يقول قولوا الله يتصلّي على محمد اذا الصلاة على أنواع هذه الصلاة اكتبوا هذا الكلام عنه ما ما موجود عندكم هذا الكلام ما موجود عندكم صلاة الله على الصابرين أن يغفر لهم وأن منهم وصلاة الله على أنبيائه أن يثني عليهم وأن من قدرهم نعم ثاني صلاة الله على الصابرين أن يغفر لهم وان يتقبل منهم ايوه نقول ثاني قلنا صلاة الله سبحانه وتعالى على الصابرين وعلى المسلمين أن يغفر لهم وان يتقبل منهم وصلاة الله على أنبيائه ثناؤه سبحانه وتعالى عليهم وان يرفع من قدرهم مم. يعني قصا صلاه النبي حتى ولو كان في صلاتك يدخل في صلاه عامه لكن لو أنت صليت عليه في صلاتك تجد هذا الاجر طيب قلنا شنو مكتوب عندكم أه أنبيائه شنو يا محمد ما تكتب طيب الصلاة على أنبيائه أكتب طيب الصلاة على أنبيائه بثنائه سبحانه وتعالى عليهم بالثناء عليهم ورفع قدرهم. وصلاتنا نحن على رسولنا، ولمن نصلي على الرسول؟ الله يصلي على الرسول، ونحن نصلي على شنو؟ على الرسول. صلاة الله على على رسول يقولنا بشنو؟ للسماء والرفع. وصلاتنا نحن بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الله عليه لانه تقول قال صلوا عليه وسلموا تسليما نقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد او اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم ذلك حميد المجيد ايوه نعم شنو اخر مساله طيب صلاتنا على, على نبينا وعلى الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين دعاؤنا لله عز وجل دعاؤنا لهم أن, أن, أن يصلي الله عليهم دعاؤك أن يصلي الله على أنبيائه هي صلاتك على على الأنبياء وعلى الرسول أيضا نعم أه وصلاة الملائكة هنتكلم عنها وصلاة الملائكة بالذكر من ذكرته الملائكة في الملائكة الاعلى عند الله يعني أوردت اسمه وذكرته تعتبر الملائكة قد صلت عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طيب نعم نعم نعم وصلاة الملائكة الملائكة إذا صلت على أحد تذكره ذكر الملائكة لأحد هذا معنى الصلاة عليه عرفت؟ يعني الملائكة إذا أوردت اسمك في الملائكة أعلى وذكرت اسمك قد صلت عليك نعم إن الله ملائكة تصمعي شوه؟ أيوه يعني هو يعني ب... بمعنى يطلبون من الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرفع من قدره. طيب. نق الشخص. إنك حميد مجيد. الحميد لكلمة الحميد معنيان. المعنى الأول الحميد الذي يحمد لكسرة, كم... لكسرة خيره ولكسرة وتتابع نعمه على عباده يحمد لكسرة ما أفاض على العباد من... من نعم حميد يعني يحمد من عباده وحميد لأنه يحمد عباده ويشكر لهم فعلهم الخير يعني إذا فعلت خير من, من, من رحمة الله وكرمه وفضله انه يعطيك بالخير اجرا ويثيبك بالطاعه جنه لانه حميد حميد بمعنى يحمد لعباده المعروف ليس من باب الاستحقاق ولكن من باب الفضل بمعنى تفضلا منه حميد عرفته هذا معنى جود معنى حميد الحميد معناه شنو طيب يلا عبد الرحمن الحميد ما معنى الحميد نعم الذي يحمد لعباده فعل الخير يعني يشكرهم على فعل الخير ويعطيهم عليه الأجر حتى الان أنت إذا فعلت طاعة الله يعطيه خير ولا ما يعطيه خير الأجل الأجل. كتابته أدل لك كأنه يحمدك على فعلك الخير و... ولماذا يحمدك على فعلك الخير وأنت عبد من عبيده لأنه حميد وهذا من كماله سبحانه وتعالى فهمتم هذا معنى الحميد المعنى الثاني للحميد شنوه أيوة لا المعنى الثاني أيوة أيوة الذي يحمد على كثرة نعمه فالله حميد لأن العباد يحمدونه يقولون اشنو يقولون اشنو الحمد لله هل العباد يقولون هذا ولا لا يقولونه يقولونه إذن هو حميد حميد لأنه يحمد وحميد لأنه يحمد عباده على فعل الخير باعطائهم الأجر على فعلهم أصلا لو الآن لو في خادم يعمل معك ما تقوله شكرا ليه لأن هذا اسمه عمله صح لا ما صح لأن هذا عمله صح ونحن أشد خداما لله وعبيدا له ولكن بالرغم من ذلك يحمد لنا أفعالنا ويشكرنا عليها ويعطينا عليها أجرا أما وإنه لو لم يعطنا عليها أجرا لكمنا له عبيدا لأنه خلقنا وأوجدنا من العدم ولكن تفضلا منه إذا فعلنا الخير يحمد لنا فعلنا لأنه حميد عرفت؟ في التخيل وللأهي المثل أحلى في شخص عنده في شخصين كل واحد عنده عبد من عبيده عبد استراه عرفت؟ طيب وكلاهما يخدم سيده شخص عبده يخدمه ولا يقول له شكرا وآخر عبده يخدمه ويقول له شكرا ايهما اجل في نظرك؟ اه الذي يشكر هذا معنى انه كامل الصفات فص. وربنا سبحانه وتعالى كامل شنو الصفات مجيد ما معنى مجيد نعم العز والشرف صحيح لكن اصلا كلمة المجد تدل على الكثره وعلى العراقة وعلى شو؟ العراقة وعلى العظمة والقرآن يسمى مجيد القرآن مجيد لكثره خيره ولعظمة ما فيه ولعراقته ولذلك العرب تقول في كل الشجر نار واستنجد المرخ والعفر في كل الشجر نار واستنجد المرخ والعفر أي شجر فيه نار لكن الشجر المرخ وشجر العفر استنجد أي النار التي فيه اكثر من النار التي في غيره يعني هذا مثل عند العرب اذا كان شخص يعني في اثنين عندهم علم واحد أعلم من الثاني وقال في كل شجر نار واستنجد شنو؟ المرخو والعثار المرخو شنو؟ نوع من انواع الاشجار والعفار طعم من أنواع الأشجار. لكن النار الموجودة في شجر المرخي وفي شجر العفار أكثر من النار الموجودة في غيرها وإن كان كله في أشنو نار فربنا مجيد سبحانه وتعالى وبارك والبركة هي شنو هي الكثرة والزيادة اللهم زد وأكثر من خير محمد وآل محمد كما أكثرت من خير إبراهيم إنك حميد مجيد طيب من الفوائد حكم حكم التشهد الأخير حكمه حكمه في الصلاة الجماعة ركن من اركان الصلاه ركن طيب في شخص عنده عند بعضهم ركن وعند بعضهم واجب طيب ايوه في سؤال بس الناس سؤال لسه السؤال لم انتهى قلنا ما حكم التشهد الاخير في الصلاه صر ركن طيب هاي اندى سؤالك شو ما? نعم? قال وشنو? وعلى آل ابراهيم ولا شنو? مش مكتوب ايه صحيح? قال على آل ابراهيم ما مكتوب اليه? اه? في رواية ثانية. يعني هذا, هذا هذه الصغر لكن ليس فيها الصغر شنو الوحيية تجس فيها أخرى منها ذكر آل إبراهيم فيها وإن كان ابن القيم وابن تيمية يقولون أنها لم ترد ولكن الصواب أنها ورد بأحاديث صحيح عرفته طيب نعم شنو في العالمين إنك حميد مجيد أيها طبعا هذه فصيلة أخرى صحيحة لا لا صحيحة صحيحة طيب أم... أم... يا... طيب نقول حكم التشهد الأخير هو عند الحنابلة والشافعية أنه ركن عند الحنابلة والشافعيه انه شنو ركع وعند الاحناف والمالكيه الركع الجلوس نقم لو جلس فقط وسلك دون أن ان يقول التشهد اتى بالركن والتشهد عندهم سنه التشهد أخير عندنا شنو؟ ها؟ نعم أر أر أر كذا خلاه الكلام يا أخي الكريم <تصفيق> الراجح قول الحنابلة والشافعية أنه ركن ها؟ نعم ركن أيوة الراجح أنه ركن لا تقولنا حتى قول المالكية والحنابلة ماذا يقولون الجلوس ركن أما التشهد ليس بجلب ركن، فمن جلس التجهد الاخير في الأخير ولم يقل شيء، وسلم صحت صلاته عنده، وعند الحنابلة والشافعية رشافية صلاه باطلا لأنه لم يأتي بركن عرفته، طيب وهذا هو الراجح أنها ركن طيب نختم هذا الحديث بفائدة أخيرة. آه. ذكر العلماء قالوا أنت يعني إذا تقول لهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم قالوا دائما لما, لما تطلب شيء تطلب من الأدنى للأعلى قالوا كيف نقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم بمعنى يعني أنت تقول إذا في شخص عالم أو شخص المرتبة عاليه تقول اللهم اجعل فلان كفلان تطبق للي للي لمن هو أقل يجعله مرتبة اعلى أعلى كيف يطلب للنبي سلم أن يوضع في مرتبة إبراهيم وهو أفضل أعلى من إبراهيم عليه السلام لأن إبراهيم عليه السلام قد سبقه في الزمن وليس في المرتبة طيب يلا كما تفضلت بالصلاة على إبراهيم تفضل طيب يلا ها دين الصلاة أيوة طيب، طيب. الصلاة نؤسس لشيء نقول الرسول عليه السلام في المرتبة والمكان أفضل من إبراهيم عليه السلام ولهذا دليلان عبد الأول الإسراء والمعباية أنه صلى بإبراهيم عليه السلام وبقية الأنبياء فكان إماما وبقية الأنبياء شنو؟ كانوا مؤمنين إذن أنه يسلم أفضل وحديث الشفاعة أن إبراهيم لما تعرض عليه الشفاعه يأبى ولا يتصدى لها إلا من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أنه يسلم افضل من إبراهيم طيب بعضهم قال ابن القيم في كتابه جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ذكر أكثر من عشر اوجه في هذه المسألة مسألة إنه كيف نقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وأصلا صلاة وأصلا مكانة النبي صلى الله عليه وسلّم عند الله أجمل مكانة بعضهم قال هذا من البلاغة لأنه من باب التشبيه المقلوب من باب التشبيه المقلوب، التشبيه المقلوب تقول في التشبيه العادي والسيفولان كالقمر، وفي التشبيه المقلوب القمر كوالسيفولان، وهذا مبالغة يعني من من المبالغة. تقول مبالغة تقول والسيفولان كالقمر، تقول القمر كوالسيفولان قال سرق البدر وسخرها. واستعارت حسن أجسانها ظباء الصريني يعني قال بدر إنما أخذ جماله من هذه المرأة قال واستعارت حسن أجسانها ظباء الصريني الغزلان لفيه في الخلاق استعارت تسلفت يعني أخذ سلفة جفون هذه المرأة و... و... و... وذهبت بها يعني كأنه يريد أن يبالد لكن الراجح الأمر الثاني، الواتح الثاني، هو شمي؟ إيش هذا الكلام؟ يقال يطلب للنبي صلى الله عليه وسلم وآله مكانه مثل مكانة إبراهيم وآله لأن آل إبراهيم فيهم أنبياء ولكن آل النبي ليس فيهم أنبياء ولماذا ليس في آل النبي انبياء لأنه خاتم أما إبراهيم فإن جميع اله من؟ أنبياء وكل الانبياء من ذريته فيقال نحن نطلب من الله عز وجل أن يجعل النبي وآله كما كما كانت إبراهيم وآله بما فيه محمد الذي هو من آل إبراهيم والنبي ما من ال إبراهيم أليس هو ابن إسماعيل يعني بده إسماعيل وإسماعيل بمن ابن إبراهيم فإذا عندنا النبي وقال في في في كفة وإبراهيم وجميع الأنبياء الذين نريته وذم فيه النبي الله محمد في كفة أيهما أعلى كفة إبراهيم أعلى أعلى بمن بالأنبياء وبي وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالخير الذي آتينا هؤلاء جميعا بباطل نبينا يعطيه نبينا وآله وهذا واضح على ما واضح واضح عبد الرحمن يلا قل لنا هذا الكلام لماذا نقول اللهم صلى على محمد وعلى آله محمد وصليت على إبراهيم و و و إبراهيم من رغم أن محمد أجل من إبراهيم عليه السلام عليهم صلوات الله وسلامهم أجمعين لأنه من آل, من آل إبراهيم رسولنا عليه السلام والسلام وآل إبراهيم فيهم أنبياء وآل محمد ليس شنو أنبياء فصارت كفة إبراهيم أرجح بمن؟ بالنبي ولبقية شنو الأنبياء والفضل الذي جاء لهم جميعا يؤتى لمن؟ لنبينا؟ عليه الصلاة والمحل الصبوء ذلك اقرا الحديث الذي بعده لا لا ما معنا الصفحتين من البخاري ايوه هذا في الحديث التاسع عشر بعد الثامن الس عشر بعد المئة ما في الاخيره مو أصدق في التشهد الاخير وحق الركنيه اما ذكره في التشهد الـ الـ الـ الاوسط فيه خلاف الصحيح في في, في الاخير فقط ولكن لو ذكر اجزاء ما في وإيس على على الوجوب نعم الدعاء بعد التشاهد الاخير الحديث الثامن عشر بعد الماء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا ونمات ومن فتنه المسيح الدجال وفي لفظ مسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه طيب هذا الحديث اول شيء نقول هذا الدعاء بعد التشهد وقبل السلام موطن اكتب هذا الكلام الذي سوف اقوله لكم هذا الدعاء موكنه كل متى بعد التشهد وقبل السلام حكمه عند الأئمة الاربعه الاستحباب يستحب وعند الظاهريه والشوكان وصديق حسن خان والشيخ الالباني الوجوب وهو الراجح عندي لما واحد يقول هذا كلام شو بقول له يعيده يعيده طيب حكم هذا الدعاء هذا قلنا اول شيء يقال شنو بعد التشهد وقبل السلام حكم هذا الدعاء في الصلاه عند الائمه الاربعه استحباب يستحب وعند الظاهرية والشوكاني وصديق حسن خان في الروضة النبية شرح الظرن البهية في المسائل الفقهية هذا كتابه اختصاره الروضة النبية في كتاب الروضة النبية والشيخ الألباني في تمام منه في التعليق على فقه السنة واكتفة صلى الله عليه وسلم الوجوب هو الراجح عندي الراجح ان هذا الدعاء واجب نعم ولعله قوي عند الشافعي لكن المشهور في المذهب والراجح هو اشنو الاستحباب عند الأئمة الأربعة طيب. هذا الدعاء طيب نبدأ نتكلم عنه الفائدة الثالثة عذاب القبر خلكم سريعين يا شباب والله نحن في الاحاديث في شرحها قطعنا يعني عرفتم طيب أها ماذا قلنا عذاب, عذاب القبر على الروح أم على الجسد أم على الروح والجسد معاً اكتب هذا الكلام اكتب هذا الكلام يالله عذاب القبر أها. على الروح طيب على الروح أعيد هذا السلام هذا قريب أنه وقعوا الشيخ رسام تيمية يقول يعذب الله عز وجل الأرواح وإذا كان أحيانا من تمام تعذيب الأرواح أن تتصل بالأجساد وتعذب تتصل بالأجساد وتعذب واضح؟ ها؟ يعني يقول شخص طيما رحمه الله تعالى عذاب, الروح عذاب القبر على الروح وإذا كان من تمام عذاب القبر وشدته أن تتصل الأرواح بالأجساد وتعذب تقص أرواح بالأجساد وتعذب وذلك أحيانا ذلك أحيانا طيب وعذاب القبر معروف أنت تسأل الله أصدقاء وتحتني وتنتهي إلى الله في كل صلاة أن يعيذك عذاب القبر وأن يعيذك عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات فتنة المحيا كل الشهوات والشبهات الموجودة وفي فتنه الممات في فتنه الممات قولان في فتنة الممات شنو قولان القول الاول سوء القاتمه اعوذ بالله والقول الثاني عذاب القبر وكأن وكان عذاب القبر ذكر شنو مرتين مرتين كان عذاب القبر ذكر شنو مرتين وهذا ممكن يعني ومستند ففتنه المحيه كل ما يعيش الإنسان في حياته من الشهوات والفتن وما يتعرض إليه من الابتلاء ومن الإغواء ومن الإغراء وكذا ومن فتة المسيح الدجال والدجال الدجل هو الخلق ويقال دجر البعير بالخطران إذا فلاها والدجال سمي دجالا لأنه ظاهره حق ولكن باطنه باطل. فكأنما دجل دجال الناس او خلص على الناس هذا مع اسمه الدجال والدجال شر رغائب ينتظر اعوذ بالله ما اعوذ بالله من فتنه الدجال الدجال عنده فتنه عظيمه واكثر أتباع الدجال من العجم والنساء واليهود البعض الدجال لانه مغري اعوذ بالله وان الرجل لا يبغى امه واخته وزوجه وابنته في البيت يخشى عليه من فتنه الدجال والدجال رجل دفى دفى دفى يعني احمى الظهر في ظهره الحناء افحج الدجال أفحج وأفحج يباعد ما بين الساقين في ساقيه سيد التقوس ايوا أفحج جفان الشعر شعره فيه جعوده جفان الشعر عرفتم؟ الدجاز رجل دفا أضحك جفان الشعر ممسوح العين اليمنى ليست بجحراء يعني ليست في شكل جعر يعني العين ليست في شكل جعر يعني ما داخل جوة ليست جحراء ولا نافئة وليست لخارجة بارزة وإنما هي ممسوحة والذلك سمي مسيحا وسمي عيسى أيضا مسيحا لأنه ينسح الباطل وسمي الدجال مسيحا لأن عينه اليمنى ممسوحة بين عينيه كاف الوفاء الروراء يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب حتى المؤمن الذي لا يقرأ يرى هذه في الدجال هذه استشارته او بعض صفات الدجال اجارم الله وياكم طيب اقرأ الحديث الذي بعده الحديث التاسع التاسع عشر بعد, بعد الماء عن عبد الله بن عم بن العاص عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاة قال قل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 وهو من المفسرين من من الروايه وهو رجل صالح واشتغل بالعباده وبالذكر وبالتعبد وهو ابن عمرو بن العاص والغريبه ان الفرق الذي بينه وبين ابيه في العمر 11 سنه هو أكبر أبناء عمرو بن العاص وبينه وبين عمرو بن عاص كم سنة 11 سنة معناها ان عمر بن عاص قد تزوج اه عمر عشر سنوات وهذا ليس بعيد. نعم نعم, نعم؟ في العلاجة في العلاجة. لا النساء قد تختلف لكن الرجل يعني هذا يدل على انهم كانوا او كانوا يعني يبلغون ان مبلغ التكليف والرجوله في عمر شنو في عمر مبكره عرفتم أو بكر الصديق معروف لا يحتاج اسمه عبد الله عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن سعد ابن تيم ابني كعب ابن مرة هذا وكان يسمى في الجاهلية بالعتيق العتيق رضي الله عنه ما, ما, ما, ما يحتاج حل عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعوك به في صلاتي أدعو الله أدعو به في صلاتي يريد أن يدعو الله عز وجل به في الصلاه فعلمه وهذا ايضا موضعه اين بعد التسبيح وقبل شنو وقبل السلام اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم اولا يستفاد استحباب هذا شنو دا. هذا الدعاء وانه يقال بعد التشهد وقبل حنو وقبل السلام وأهم ما في هذا الدعاء الافتقار والانكسار والذل بين يدي الله ولذلك يقول الشيخ والسلام تيمية أجل العبودية الافتقار إلى الله أجل العبودية إلى الله يقول ابن قيم رحمه الله في مدارج السالكين شمعة الفضل من الله على عباده تنزل على سمع دام الانتصار سمعة الفضل والعطاء من الله تنزل على سمع دام الانتصار تعرفوا سمعان ولي متعرفين السمعة السمع, السمع دام السمع الشمع طيب تعرفوا شكل ما تعرفوا، طيب؟ الشمع عنده أشياء مخصصة يندم فيها، عرفتوا؟ يكون في صورة ااا آآ في صورة دائرية وله مقعد مخصص للشمع تندم السمع فيها على هذا السمع يسمى شنو؟ السمع عذاب ولا ما ولا ما تعرفوا شمع عذاب، عرفتم ولا ما عرفتم؟ بهذه الصوره عرفت مش شنو بعدا ها ما مر عليك يا شنو؟ السمعدان ذاته بس... بس بس اصلا اخي من شنو هو؟ من من, من هذا المقعد مقعد السمع السمع ينزل على شنو على السمعان وفضل الله ينزل على افتقار العبد واظهار العبودية والثاقة قالوا نحن نستفيد من هذا الحديث اللهم إني ظلمت نفسي ظلمان كثيرة شوف بكر صدق وأنت تقول ولا يغفر الظنوب إلا أن تغفر لمغفرة من عندك إنك أغفر الرحيم هذا توصل بالاستقار إذا الله عز وجل واظهار الثاقة والعبودية يقول الشيخ أستام سيمية رحمه الله في كتابه القيم التحفة العراقية في الأعمال القلبية التحفة العراقية في لعماد القبية يقول طلبت اقرب الطرق التي توصل الى الله حتى انا اسأل السؤال تريد طريق قريب يوصل الله ولا ما تريد الطريق طبعا. لماذا اتيتم تحضرون الدورة تريدون الطريق يوصلكم يقول ابن ثيمية طلبت اقرب الطرق التي توصل الى الله فوجدت كل الطرق مزدحمة بالعباد الا اكثر طريق فان اكثر طريق لترك الى الله الاستقاء اليه ما معنى الاستقاء اليه يا محمد وسامه ما معنى الاستقاء اليه لا انا اسالت شخص واحد لا ما معنى الاستقاء الى الله اتوصي اليه باسم طيب الافتقار معناه ان تظهر بين يدي الله ان فقير وان تذل بين يدي الله ذلك لله قله العباده لان العبوديه الذل والافتقار والانكسار والتملق والتودد وكلما كنت اكثر انكسار واكثر افتقار لله كلما كنت عند الله اعظم عبوديه عرفتك يعني العبوديه قوامه اسلوب الاستقار إلى الله عز وجل تستقر إلى الله سبحانه وتعالى الحديث الذي بعده الحديث العشرون بعد الماء عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي سبحانك اللهم سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكسر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي طيب. هذا الحديث معناه العام الاجمالي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته راجع من الأقوال على العلم قبل موته بشهرين نزلت عليه صورته إذا جاء نصر الله والفتح وفيها أمر له قال له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قد محمد اذا إذا سألتك حتى لا تتنفى طيب فقلنا أن النساء نذرت عليه هذه السورة وكان سريع الاستجابة لأمر الله مما يشوف طوال سبحان الله نذرت عليه السورة فجعل يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا سبحانك يعني أنزهك أعظمك ربنا من كل نقص فأنت أهل لذلك شوف إخوان أقول لكم شيء أهل شيء إذ أردت أن تكون عبد لله أجل قيم يقول العبودية تقوم على أمرين تعظيمك لله واحتقارك لنفسه في جنب الله دائما تعظم الله وتحتخذ نفسك تعظم الله وتحتخذ نفسك وكلما كنت أعظم سماء وتنجيدا لله كلما كنت شنو اكثر عباده احكي لكم قصة عجيبة وهب ابن منبه وايضا تقرأ بالتشديد وهب ابن منبه ويت دخل مكة معتمر ذهب مكة معتمر فسمع به اهل الحرم والعلماء الذين في الحرم فقالوا نستفيد منه تظن من هذا يريد ان يستفيد من وحد الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح بعد أن صلى العشاء وانتهى من العمره جلس صلى العشاء إلى الكعبه مريت لينه بين الكعبة شيء في الحرم داخل الحرم. وجلس إليهم وأعرض الكعبة ظهره وهم أمامه يعني في هذه الجلسة. لكن الكعبة يعني قريبة بعد العشاء. قاد الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح ومعنا خلق جلسنا نستمع إلى درسه. قال فبدأ الدرس مفتنا مفتنا يعني مفتنا في ابواب المدح والثناء والتمديد لله فما سكت إلا عند أذان الفجر الأول فقمنا من عنده بغير سؤال الدرس من بعد العشاء حتى أذان الفجر وقت السحر يمد الله ويقنع عليه لأن الله أهل اهل السماء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد فهذا يعني سبحانك ننزهك ونعظمك ربنا وبحمدك ونحمدك على عظمتك ونحمدك على خيرك الذي اتيتنا اللهم اغفر لي وهذا توسل لله بعظمته وصفاته عرفت؟ وكان الرسول يقول هذا في ركوعه وسجوده اذا يمكن ان نستفيد من هذا ان هذا يعني يمكن من السنه ان يقال وين سبحانك ربنا وبحمدك اها اقرا سبحانك ربنا اللهم لي قلنا هذا يقال اه. اين يقال في السجود وفي الركوع أيضا طيب فائدة أخيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله ايضا استغفار النبي بقوله اللهم اغفر لي في نهاية العمر سماه ابن القيم استغفار النهايات استغفار ما معنى استغفار النهايات لا لكن ما ما بهذا المعنى يعني ايوه لا لا نعم نهايه العبادات الاستغفار الذي لا يرتبط للمعاصي الاستغفار الذي يرتبط الطاعات وهذا له ادله كثيره جدا اول كلام يقال بعد السلام في الصلاه استغفر الله, استغفر الله استغفر الله مما تستغفر من التقصير, من التقصير في الصلاة طيب رجع اذا رجع العبد الأر... من عرفة غفر له ولا لا يغفر له نعم بده شنو اشنو ف اذا من عرفات فتدور الله عند المسجد الحرام بعد ذلك ما افيد من حيث افاض الناس واستغفر الله واختسحر بعد ان يصلي نصلي فمن اسهارهم هذا استغفار يسمى استغفار النهايات وحياه النبي صلى الله عليه وسلم العظيمه الحافله بالجهاد ختمت بالاستغفار عليه الصلاة هذا مما يمكن أن يستفاد طيب نذكر مساله فقهيه آه نختم آه بها المساله الفقهيه كالآتي الامام احمد رحمه الله يرى انه لا يقال دعاء في سجود ولا قبل السلام الا اذا كان ماثورا مما ذكر ان يقال في الصلاه ويرى الجمهور وقوله هو الراجح الجمهور من المالكيه والشافعيه والاحناف ان يمكن ان تدعو بما بدا لك لان مسائل الناس المتجدده وصلا قال اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو سجد الإمام أحمد وقال لي في الحديث الذي بعد قبله ومر علينا فليتخيل فليختر وفي الوقت فليتخيل من المسألة ما شاء. ما شاء فليختر أو ليتخيل من المسألة ما شاء قال الإمام أحمد يتخير من الأدعية التي عنده كدعاء أبي بكر ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي غلته عائشة أنه كان يقول سبحانك ربنا وبحمدك ما هو مغفل لي لكن الصواب قول من؟ قول الجمهور. اذا عندما في الدعاء في السجود والدعاء قبل السلام قولاني. الإمام احمد يقول يدعو بما بما هو ماثور في الصلوات. والائمه السلام قالوا هذا وردت على سبيل المثال. وتقال ويقال ويقال كل ما يمكن أن تدعو الله عز وجل به من وهمومك هي مختلفة قد يقول لنا في مشكلة بعد اسبوع في مشكلة أخرى وأنا أريد أن أدعو الله عز وجل عرفتم؟ طيب حكم الدعاء بعد الصلوات بعد السلام حكم الدعاء بعد الصلوات أيها التفصيل سرآته الدعاء جماعة بعد الصلوات بدعة ولا شك في بدعيتها الدعاء بعد الثلوات جماعة وهذا يفعل في بعض البلاد عندكم ولا ما عندكم ها اوه احنا عندنا كثير كثير سديد ان يدعو الامام ويؤمن الماموم هذا بدعه ولا شك في ذلك اين البدعية هذه سماها الشاطبي هذه فائدة مهمة البدعه الاضافيه تسمى بالبدعه شنو ايه بس بدع اضافيه لا لا الدين لها أصل ماشي. الدعاء له اصل ايها الدعاء موجود ومجيب وقال ربكم ادعوني استجب لكم البدع الاضافيه هي التي لها اصل لكن كيفيتها هي اللي هي اسمه هي البدعه يعني الدعاء موجود لكن الدعاء جماعه بدعه الدعاء ليس بدعه لكن الدعاء جماعه بدعه هذه تسمى الاشنو اضافيه ويسميها من تيميه في اضطهاد الصراط المستقيم المشروعه جنسا المبتدعه وصل جنسها مشروع ولكن هيئتها مبتدعه قال تعالى اذكروا ذكرا كثيرا الذكر موجود لكن الذكر بالطن بدعه اضافه الطن للذكر بدعه الاجتماع للذكر بدعه قل هو الله احد مشروع قل هو الله احد قراءتها عند القبور جماعه او في المساجد جماعه في التراويح بدعه بدعه اضافيه مشروع جنسا دي سنه اللي بتدعك شنو بدعه اضافيه دعاء الفرد لنفسه بعد الثلاث عند السلفيه والحنابلة لا يجوز وعند المالكيه والأحناف يجوز والصواب هو قول الحناف والشافعيه حتى الدعاء لنفسك بعد الصلاة إذا ربطه بعد الصلاة هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه قط ولكن إذا فرغت من التشوه من, من التسبيح وهذا جمع جمع بيد القين في ذلك المعاد بعد أن تصبح وتدين التسبيح وأنت المشكلة تريد أن تقول المشكلة لا وجل فلا حرج من من ذلك واضح بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته